وَمُبَشِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَارُّوكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُضَارُّوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ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 يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَكُونُ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَانُوا فِي دِينِكُمْ موطنون في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لا لهم ينتون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدءكم وهم بدءكم اتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقٌّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَكُمْ بِهِمْ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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمَا سَجَدَ وَهُوَ شَاهِدٍ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي وفي النار هم خالدون إنما عمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن من المهتدين ادانتم سقايته الحان جوعنا وتلمسجد الحرامكم من امن بالله واليوم الاخر كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا استمعن عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون كل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ الله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 إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلْ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 انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ان هم هذا وان خفت ماله فسنفيوكم الله من فضله ان شاء ان الله حليم حكيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفوايهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون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 يُفِيُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورًا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الحق لِيُظْهِرَ الْحَقَّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطل. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 انما متاع الحياه الدنيا في إلا قليل ان كنتم في غر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَكُونُ لصاحبه, لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا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 انفِقُوا خَفَّافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعْتُمُ كَثِيرًا وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشطة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا ما كن يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم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 وروتدت جنوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لعدوا لهم عده ولكن كره الله معصا ولكن كره الله معصا فثبتوا وقيلقعدوا مالقاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَذَلًا وَلَأَمْضَىٰ خِلَالَكُمْ وَلَأَمْضَىٰ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاؤُونَ لَه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ بَغَوْا فِتْنَةً مِنْ قَبِلوا وَقَلَّبوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ دَهَنًا لَمُحِيطَةٌ مِنَ الكَافِرِينَ إِذَا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ نَصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا قَالُوا هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِكَاتِبِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ مُفْتَرٍ ۚ وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل بِنَا بنا إلا إحبى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تَرْبِي صُونَ كُلَّ انْفَقْتُمْ تَوْن أَوْ كَرِهَهَ لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مِنَّا عَنْ أَنْ تَقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كفروا بالله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريغة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مِّن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهَا نَارَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَوُ الْ المُنَافِقُ تُ نَزَّل لَم سُورَةُ تُنَبِّ بِمَا فِي قُلوبِين كُنِستَزون إَِّ اللهَّْ خِد مَا تَحذَرون وَل يسَلتَوْ لا يَقَُّ إَِّمَا كُا نَخُضُ قُلْ لَا بِاللَّهِ وَلَا تَهِ يَا رَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَثُرَتْ بُادَائِمَ لَكُمْ إِنَّ فَؤَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبْ قَائِفًا نُعَذِّبْ طائفة. صفتا بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ينذرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم بِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَوُّهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْكُفَّارُ نَارُ جَهَنَّمَ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَظُّهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مقيم كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا كَحَاقَدَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ أَصْحَابَ النَّارِ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويبتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحم الله إن الله عزيز حكيم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 وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَرُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 فَأَنقَضَ النِّفَاقُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا وَعْدَهُ بِمَا أَخْلَفُوا وَعْدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ يُبَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُصَّوِّرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَاسْتَخْرِجُونْ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَوْ مَا ذَابَ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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْحُرُوجَ فاستأذنوك للخروج فكن لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقرود أول مروة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 وَإِذْ أُذِنَ لَكُمْ أَن تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا جَاهَدَكُم مِّنَ النَّاسِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّالِقِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ على لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه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 وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدَ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الويب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ وقول يا املوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون من جئنا لامر الله إن وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله رسوله وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِن أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْكُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف, الامرون بالمعروف والناهون عن المنفق والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ولو كانوا أولي كربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وَمَا كَانَ سُلُوفَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن نَّوْعِدَةٍ وَعْدَهَا نَايًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ دُرٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَادَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وما لكم إِنْ دُونَ اللَّهِ مُولى وَلا نَصِيرَ لَقَدْ تَّبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلوب فريق منهم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 فَلَوْنَا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنْذِرُوكُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مروتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَت سُورَةٌ نَّضَرْبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَزْبٍ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ